سلامة ورحمة إن الله إننا حمد إلهي نحبه نستعلم به وستغفره نعوذ بالله من شرور من نفسنا ومن سيئات العمال إنه مليه الله فلا مضيه ومليه مضيه فلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له لا شك وأشهد أن محمد النعبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتبعوا حقت قادته ولا تؤمنوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ان بعض فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بضعة من ضلالة وكل الغلالة الفنائيس ومع منها بعض قال الإمام لدهول السجستاني رحمه الله قال باب الاستبراء من البول الاستبراء أي هذا الباب باب لاستنزاف وتنظيف وتقسيم ونجوى مكان البول فقال عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وفي رواية عن ابن ماجه على قبرين جديدين فقوله قبرين جديدين يدل على أن كلا القبرين ليس في الجاهلية وإنما قبرين أصحابهما مات حديثا فقال مر على قبرين فقال إنهما يعذبان قوله عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان يدل على عدة امور أولا لا يدل على أن النبي يعلم الغيب وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يخبر من الغيب بما أوحى الله إليه فالنبي لا يعلم الغيب اصاله وإنما يعلم بما علمه الله عز وجل فبعا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا فعذاب القبر ونعيمه خبر محض أي أخبرنا الله به وأخبرنا به نبيه عليه الصلاة والسلام وعليه الإجماع فهو غيب فالنبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين على ذلك هذا اولا ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان ذكرنا أنه من علم الغيب الأمر الثاني أن النبي يثبت أن عذاب القبر ونعيمه ثابت وهذا الحديث في الصحيحين بل إن هذا الحديث رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد بل وغيرهما على إثبات هذا الحديث قال إنهما يعذبان قال وما يعذبان في كبير قوله وما يعذبان في كبير في رواية عند النسائي وأحمد بل إنه لكبير النبي عليه الصلاة والسلام نفى اولا ثم أثبت ثانيا وإذا نفى الشرع شيء وأثبته فإنما يدل على أن المنفي بخلاف المثبت ده شيء وده شيء ولا تعوض كمثل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وقال الله له إنك لا تهدي من احببت فهنا نفي للهداية وهنا إثبات للهداية هل تعارض الجواب له وإنما الهدى المنفي إنك لا تهدي هدى التوفيق فالنبي لا يملك قلب أحد ولو كان يملك قلوب الناس لهذا عم ولكن المثبت وإنك لتهدي هداية البيان والدلالة والإرشاد افعل ولا تفعل إذا المثبت بخلاف المنفي فقوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعزبان وما يعزبان في كبير إذا ما يعزبان في كبير نفي ثم قال بلى إنه لكبير يبقى هذا إثبات فما الفارق بين النفي الأول وما الفارق بين الإثبات الثاني بلى إنه لكبير قوله عليه الصلاة والسلام وما يعزبان في كبير يعني كان ميسورا عليهم تركه بلى إنه لكبير فإن الذنب الذي عذبوا بسببه من الكبائر. ثاني ثاني قوله عليه الصلاة والسلام ما يعذبني في كبير لأنها النميمة واستبراء البول فهذا ليس عظيم يعني أن تتركه يعني ليس عظيم عليك النميمة أتركها كف لسانك سهل خلاص وأما حينما يتبول المرء استنجي وقص المكان البول هذا امر يسير لذلك قال وما يعذبني في كبير لكن كلا الأمرين مع أنهما يسير تركهما يسير ترك النميمة يسير هذا الأمر الذي حينما كلما يبول ولا يغسل ويستنجي ويزيل هذه النجاسة كان سهل عليه أن يفعلها لكن لم يفعلها فكان سبب في أنه وقع في كبيرتين من الكبائر. لذلك قوله ما يعزبان في كبير يعني كان يسير أن يفعلوه بلى إنه لكبير ولكن كلا الذنبين من أكبر الكبائر وهنا فائده ثالثة يدل على أن الكبيرة إنما من ضوابطها إذا قرنت بعذاب يعني قوله عز وجل إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما إن تجتنبوا مجرد اجتناب الكبيرة تغفر الصغير. ده مجرد اجتناب الكبيرة الصغيرة تغفر مجرد الاجتناب فقط لكن إن تجتنبوا كبائر مجرد اجتناب الكبائر لكن ما هي الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر لكن ما هي الكبائر ظنوا هذه الأمور يسير إنه يتكلم بالنميمه يسير أو أنه ما يغسل فرجه بعد البول يسير ظن أنه يسير لكن اتضح أنهما كبيرتان من الكبائر لذلك ضوابط الكبيرة كل ما كان فيه حد في الدنيا ادي الضابط الأول تعرف ان دا كبيرة كل ما كان فيه حد في الدنيا يعني القذف واحد بيسب واحد حده تمانين جلدة يبقى دي كبيرة مفهوم الكلام شرب الواحد شرب خمر مثلا ادي حده تمانين جلدة مفهوم الكلام طيب يبقى دي علمنا انها كبيرة واحد قتل يبقى القصاص يقتل يبقى هذه كبيره يبقى كل ما ربط بحد يبقى هو يبقى فهمها عشان تعرف تكتني بالكبائر هذه الايه كما يقول ابن مسعود ارجى ايه في القران يعني اكبر ايه تفتح باب الرجاء ان بمجرد تترك الكبيره يغفر لك الصغير اي كرم اكبر من هذا مفهوم الكلام؟ يبقى لازم, لازم تعرف هي الكبائر حتى اجتنبها يبقى اولا كل ما قرن به ايه حد في الدنيا وكل ما قرن به عذاب كمثل هنا الحديث هنا انهما لا يعذبان يبقى يعذبان مقرون بزنبين يبقى الزنبين دول من ايه من الكبائر او قرن بنار ختم به بنار أو قرن بغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نارا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن اذا قرن الذنب باللعن علم انه كبير علم انه لعن الله من لعن والديه يعني قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أبا يقول له يا ابن فلان يقول له أنت اللي ابن فلان كأنك أنت سبيت أباك لأنك جعلت تسببت في أنه يسب أباك يبقى واحد ما قرن بحد اثنين ما قرن بعذاب ثلاثة ما قرن بنار أربعة ما قرن بغضب خمسة ما قرن بلعنة ستة ما قرنا بلا يؤمن يعني في الحديث مثلا والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه يعني والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره أذى يعني الذي يؤذي جاره إذا علم النهي كبيرة من الكبائر أو لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن كل من عرض عليه الدليل ورفضه لأنه تولد على كده أو أبوه بيقول كده أو شيخه بيقول كده أو هو بيحب كده ورفض الدليل وقع في كبيره من الكبار يبقى كده كام كامح ستة لا أكثر من كده واحد ما بحد اثنين ما بعذاب الحديث ثلاثة ما بنار أربعة ما بغضب خمسة ما بلعن ستة ما بلا يؤمن سبعة لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون صحيح كلام ولا انت عملت دي مع ذي يعني ما إيش ما إيش ما ستة سبعة أو لا يدخل الجنة او لا يدخل الجنه لا يدخل نمام لا يدخل الجنه قاطع رحم لا يدخل الجنه ديوث يبقى يعلم ان الذنوب دي ايه كبائر ليس صاحبها كافر ليس صاحبها بكافر وانما لا يدخل الجنه بمعنى ان مات على ذلك اثنين وما تاب من هذا الذنب ثلاثة وقضى الله عليه بالعذاب يوم القيامة فإنما لا يخلد في النار ولا يدخل الجنة ابتداء إذا لا يدخل الجنة ابتداء وإنما إن شاء الله وعذبه إنما يعذب أولا ثم يدخل بعد ذلك لكن لا يدخل مع الداخلين الأولون ورح الكلام وقد يشاء الله يغفر له قال الله عز وجل مم. مم. ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء الرجل قتل نفسه وأمر أولاده, أمر أولاده أن يحرقوه، ثم بعد ذلك قال ما صحى على أن تفعل هذا قال يا رب خشاتك أدخل للجنة مع أنه فعله كبيرة. الرجل له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم دخل الجنة هذه مشيئته لا يسألوا عما يفعل وهم وهم يسألهم مفهوم؟ إذن عند كده كان ضابط سبعة صح الكلام كده؟ ما هو خلاص بما ندخلنا لا يؤمنون في اليوم يبقى كده سرعة صح الكلام؟ هذا ضابط عبد الله بن عباس وضابط شيخ الإسلام ابن ثاني نعم؟ ليس منا لا تؤخذ على الاطلاق يعني ليس منا من لم ياخذ من شاربه مفهوم الكلام وانما ينظر بما قرنت به بما قرن به يعني مثلا محبه الكافرين عدم موالاتهم هذه معصيه قال الله فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقابل فقد تكون كفره اذا كان حبا للكفر ودين الكفر قد ترتكب الكبير قد, قد تنزل الادنى من ذلك لذلك ايه لم نذكرها قال وما يعذبان في كبير يبقى ذكرنا ايه مره على قبرين روايه ابن ماجه على قبرين جديدين ده دليل على أنهم ليسوا من الجاهليه وإنما ماتوا في في الإسلام. قال وما يعزبني في كبير؟ قال النبي عليه الصلاة كما عند أحمد والنساء وغيرهم. بلا إنه بلا إنه لكبير. قال أما هذا فكان لا يستنزه من البول. أما هذا معنى؟ أما هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشار أشار لأحدهما. أما هذا فكان لا يستنزه من البول إذن كان سبب عذابه في قبره أنه ما يستنزه من البول فاحذر هذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الدراكتني من حديث أنس وعند أحمد ايضا قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه تخيل الكلام تنزه من البول كان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن احوال كثير من الناس اليوم نسال الله السلامه والعافيه تجد احدهم رجلا كبيرا يمكث في الشارع أمام ناس يبول ثم بعد ذلك يمضي راشدا ولا يغسل ما كان من بوله من النجاسه احذر هذا سبب من أسباب عذاب من أسباب عذاب القبر قال تنزه من البول فإن عامه عذاب القبر منه فقال عليه الصلاة والسلام كان لا يستنزه من البول قوله لا يستنزه من البول وليه الألف واللام دخلت على وليد، وليه البول دخلت على إيه؟ على ما صاحب الكلام طيب هل الألف واللام هنا تفيد الاستغراق فتكون العبرة بعموم اللفظ يعني تفيد الاستغراق إذا كل بول يكون نجس سواء كان بول إنسان بول حيوان بول بهيمة بول هل كل بول يفاد يستفاد من هذه الكلمة من البول أن يكون أجلس بذات قال الشافعي والصحيح الألف والله هنا لله للعهد القريب النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن من على هذا الإنسان على بني آدم هنا قال كان لا يستنزه أما هذا هذا كان لا يستنزه من من البول إذن هنا العبرة فيه كانت بخصوصي السبب لا بعمومي لا بعموم اللفظ لأن بول وروس كل مأكول اللحمة ليس بنجس اذ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم مجتبي في بطونهم مرض فقال خرجوا إلى اللقاح الجمال فاشربوا من أبوالها وألبانها إذن يستفادوا هنا أن الألف واللام هنا ليست لعموم اللفظ وإنما هذه خاصة به بهذا السبب أي الرجل الذي كان لا يستنزه من بوله قال لا يستنزه من البول وأما هذا أشار إلى الثاني فكان يمشي بالنميمة يمشي ما معنى النميمة حد يعرفه افهم الكلام لا يدخل الجنة الأمام إذا ما معنى النميمة هذه كبيرة من الكبائر ما معنى النميمة يلا واحد ايه اثنين ثلاثة ما معنى النميمة كل ايها نقل الكلام على سبيل الإفساد معنى كده ان نقل الكلام على سبيل المصلحة مصلحه انا قاعد سمعت واحد بيقولي احنا النهاردة اول ما اسمك ايه أول ما عمر ينزل من البيت نروح ومتدين علقه خلاص على كده عشان يبطل يعمل كده تاني يقولوا كده رحت متصل بعمر طوله يا عمر خد بالك حصل كذا كذا كذا خد بالك ده نمه ده نمه ما أنا بمكن الكلامه لكن على سبيل المصلح صح الكلام على سبيلي على سبيل المصلحة روى الإمام أحمد والحاكم والدركتني من حديث ابن عمر حينما كانوا قادمين من غزوة فسمع أحدهم يقول يقول للثاني من بجواره ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء يعني الصحابة أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء والنبي صلى الله عليه وسلم معه قال بعض العلماء كانوا من اهل النفاق قال عبد الله بن عمر والله لأبلغن رسول الله هينكر كلامه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغه فذهبوا إليه قال ابن عمر وإني أرى يد أحدهم تمسك بنقة النبي عليه وسلم ولعابها على يديه ويقولون يا رسول الله إن كنا نخوض ونلعب دحنا بنهذر يعني بنتحك بس بنجاري الطريق يعني الله ده ولا عايز يتحك يضحك في الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام زي الجماعة اللي بيقولوا نكت كده اللي بيقولوا بحنا بنهذر في أمور الدين قال ابن عمر والنبي نزل عليه وجعل النبي يقرأها عليهم كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم شوف نزلت عليهم وكانوا ايه؟ بيهزروا لما تيجي تهزر ابيض عن الدين هقولك نكتة ابيض عن الدين وإن كان يعني الكلام في النكت حاجة تانية لكن نتكلم اللي يقول لك نكتة في أمور الدين في أمور المسجد مش عارف في ايه لا ابيض عن ده ما تدخلش نفسك في دي الاستهزاء بآيات الله وبدينه هذا كفر يخرج المرء من الملة نسأل الله سلام وطبعا اذن هذا طبعا الكلام في مسئلة النميمة له باب آخر لكن الشاهد انك تعرف تعريف النميمة نفهم إذن النميمة هي نقل الكلام على سبيل على سبيل الإفساد واضح قال فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيد رطب فشقه بسنين أو سنتين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بجريده رطبه كما عند أحمد والنسائي وعند مسلم بجريده رطبه فشقها نصفين فوضع على كل قبر شق فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ما ييبس في روايه سئل النبي عليه الصلاه والسلام لما فعلت ذلك قال لعلي اخفف عنهما ما لم ما ييبس بعض الناس هنا في خطأ وفيه بدعة وفيه تالي على الله وفيه دخول بالغيب كل هذا فيه بيأتي في القبور ويروح وضع زرع أو وضع مش عارف صبار طبع عندكم عمل كده صبار أو زرع أو مش عارف ايه والكلام ده طب ليه بتعمل كده يقولك أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه قال لعله يخف عنهم أولا النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال ذلك انما قال بوحي صح الكلام انت لازم عليك وحي لا اتنين ده انت جيت زي ما بيقولوا كده جيك حله عماها انت معنى انك بتقول الكلام ده انك أثبت انهم ما تفهم ده انت بذلك تثبت انهم يعذبان وما ادراك انهم يعذبان واضح الكلام لعل الله رحمهما وغفر لهما بص الله ان يرحمنا ويعفو عنها فهذا من التألي على الله فيكون لعله يخفف عنهما ما لم يبس هذه خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تتعدى لأي إنسان آخر لأنه قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من من رسول رسول رسول فليس أئمة الصوفية ولا أئمة مش عارف مين ولا شيوخ مين هذا لا يعرف وكل من ادعى الغيب يكون كافرا هذا كلام الفصل أبين زين عارف يعني أبين زين يعني أنا بشوف الغيب والطالع زين كويس يعني مش لما تعمل حاجة كويس لك هذا زين صح الكلام بشوف الطالع كويس هذا كفر أكبر مخرج من الملة دعك من هذا الكلام فهم إذن كانت هذه خاصه ب خاصه بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام ولا تتدخل لماذا جريده الرطبه ولماذا كذا هذا مما لم يبين وانما هذا خبر هذا هذا خبر اذا ما يصح ان احد ياتي على قبر ووضع فيه زرع اطم من ذلك ان يجيب بقى ويحطه على القبر كفعل المشركين مفهوم وانما زياره القبور إنما شرعت لشيء قال النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليه حرف الف ده إيه؟ ما بعده عله لما قبله فإنها تذكركم الاخره اذن زيارة القبر لي للتذكار عايز نروح لفلان عشان ندعي له أنت في بيتك في قيام الليل تدعو له أفضل من أن تذهب إليه صح الكلام الثلث الأخير من الليل تدع له في أي مكان ترفع يديك وتدعو له صحيح هل يلزم أن أذهب إلى القبر كي ادعو له لا يلزم وإنما الذهاب إلى القبور لتذكرة ليه للتذكره بالاخره بخلاف اليوم تروح القبور تحب تقعد فيها اكثر من المدن نسال الله السلامه والعافيه تروح القبور تفتن بالدنيا اللي من مش تذكرك الاخره لا ده انت تفتن بالدنيا ما بين ذلل في القبور ذلل دلوقتي في القبور وهذا صنيع المشركين يعني كل هذا انما جاءنا من عند المشركين هذا صنيعهم تذهب إلى المقابر الآن أنا ذهبت إلى قبر القبر ده بتعوه الأمير أمير الأمير إيه ده في الدنيا ما في أمراء في الكبور ما في أمراء هناك بنيل له قبر القبر ده وانت داخل عارف البنانير الكبير المنورة دي ده في طريق القبر وانت طالع اللي هو الرخام الصرف اللي انت تشوف وشك فيه ده بيطلع له درجات كده القبر على الأصل انت تنزله لا ده بيطلعوله ده القبر بيطلعوله مش بينزلوله على باب القبر شفت حاجة غريبة شفت عربية مرفوعة مرسيدس ستيشن اللي هي تمن ركاب دي مفهوم اللي ميتعرفش أخيرها فين؟ طب هو حيثة برا ليه؟ قال لك يا صديقي الأمير طب هي ايه يعني فتاعة الأمير يعني هيجي الصف يغرب بيها؟ ايه؟ ايه الكلام؟ تخش جوه الباب داب بتاع القبر عشان تدخل بإزاز فهمني؟ قاله. طب يا جميع ما تشوفوه لنا الساكن عندكم؟ <تصفيق> ايه الكلام ده؟ تخش جوه الدنيا كلها جوه بإيه؟ بالرخام اللي بره ده وتكيفات تكيفات جوه وتكيف في القبر تحت يعني في تكيفات للناس القاعدة في القبر مفهوم؟ وتكيف فين؟ للأستاذ الأمير الباشا تحت في القبر خلاص؟ ومكان زجاج ومش عارف ايه في مجوهرات الامير ومش عارف مسوغات الامير و.. ولبس الامير وقصص دي كلها كلام الفارغ كلام ده الله فهم في برزخ الى يوم الى يوم يبعثون ما هذا الهراء اسال الله السلامه والعافيه كل الحمد لله الذي عافانا اسال الله السلامه والعافيه اذا يشرع زياره القبور ليه للتذكره للتذكره مش الناس اللي بتروح الان الأكل والشرب وهذه الأمور نسى الله سلامه نزلع فيها تخش المقابر تلاقي تلفزيونات شغالة ويدش فوق القبر دش افهم يا مسلم دش فوق القبر فوق القبور واللي يسموه الشاهد عليه الشاشة التلفزيون حاطين التلفزيون على شاهد القبر بتاع الميت يعني الميت تحت وهو حضرته بالفرجة على مصرحيه فوق ده فين؟ ده في القبر والريموت في ايديه وقاعدين مش عارف واللي بيشرب الدخان واللي بيشرب شيشه واللي قاعد بيشرب مخدرات ده كل ده فين في القبور دي بقى قلوب ميته يعني دي قلوب دي محتاجه من عند الله عز وجل ان يحيي هذه القلوب الميته نسال الله السلامه فيه قال ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد وقال لعلا يخف عنهما ما لم يأي بساء قال وعن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى كان لا يستتر من بوله وقال معاوية يستنزه الصحيح أنه كان لا يستنزه من بوله فافهم قيمة هذه المسألة قال هنا وساق بسنده إلى زيد بن وهب عبد الرحمن ابن حسنة قال طلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج ومعه درقه ثم استتر بها درقة شيء كبير عريض طويل عريض كان يتخذ في الحروب كساتر أشبه به اللي مع العساكر اليوم أشبه مع العساكر اليوم فخرج معه درقة ثم استتر بها ثم بالا فكل ننظر إليه يبول كما تبول المرأة كان في الجاهلية في الجاهلية أن الرجال إنما يبولون إيه؟ قياما واضح. فحينما رأوا هنا وهو جالس فقالوا انظروا يبول كما تبول المرأة. فهذا تشبيه ليس سب. إنما هذا إيه؟ تشبيه. انظروا يبول كما تبول المرأة. فإن في الجاهلية كانوا لا يعرفون البول إيه؟ البولة البول جالسا. لذلك يجوز الجلوس ويجوز القيام. يجوز الجلوس ويجوز ويجوز القيام كما سيئت إن شاء الله في حديث حزيفة قال فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره إذا هذا يدل على الرحمة التي في ديننا أنهم كانوا إذا أصابهم شيء في نجاسة ليس هناك غصب إنما إيه؟ كان هناك القاطع واضح، وأما في ديننا فقد شرع إذا كانت هناك نجاسة في البدل، نجاسة في السيات، نجاسة في المكان، فإنما عليك فقط إيه؟ فقط إزالته بالماء أو بما يزيله. قال باب البول قائما إذا هذا هو الباب يبين أن البول يجوز إيه؟ يجوز أيضاً قائما. قال بسندي إلى أبي وهذا لفظ حفظ عن سليمان عن أبي وائل عن حزيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم الصباطة هو المكان الذي يعطى أو يلقى فيه شيء من الكنّاسة يلقى فيه أوراق يلقى فيه زبالة هذه يسمى صباطة قوم قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام صباطة قوم ثبال قائما إذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين بال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه ثم دعا بماء في روايه عند احمد فتوضا ومسح على فتوضا ومسح على خفيه إذا يؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاه والسلام بال قائما إذن يجوز البول قائما ويجوز ويجوز جالسا اما حديث عائشه رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا صادقة ولا لا صادق لأنها حدثت بما بما رات وحذيف حينما حدث ان النبي بال قائما صادق ولا لا صادق لانه حدث بما راى فعائشه حدثت بما رات وحزيف حدث بما راى ولا تعارض بين بين الاثنين قال باب الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عند احمد الله عز وجل أنتم في عندكم الآن ممكن تقوم أثناء الليل تخيل لو أنه لم يكن عندنا حمامات في بيوتنا ها؟ وكمت أنت بالليل كشأن اكثر الناس يريدون مثلا قضاء حاجاتهم ماذا تصنع هل تخرج كما كانوا يخرجون وتمشي حتى لا يراك أحد وتقضي حاجتك ثم ترجع أنت بتخرج تفتح الباب بغرفة النوم ثم تدخل الخلاء تقضي حاجتك واضح؟ وتحرك يديك على كذا الحنفية والصنبور يخرج ماء ثم على ذلك تذهب إلى النوم مرة ثانية أما هم فماذا كانوا يفعلون كانوا يخرجون فيذهب الزاهب حتى لا يراه حتى لا يراه أحد طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل انظر لهذا الاسناد عشان أسألك فيه قال باب الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عند قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمنا من طرقيك عن أمها الإسناد هنا في مين ابن جريج عبد الملك ابن جريج طب هنا قال ايه هنا قال عن صح الكلام طيب لما قال هنا عن مع ذلك الإسناد الإسناد صحيح طب لماذا صحيح مع أن ابن جريج قال عن لأنه عند الإمام النسائي عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة عن أميمة بنت رقيقة عن أمها كان للنبي عليه والسلام قضح من عدانه يبول فيه بالليل ثم يضعه تحت سريره يبقى في رواية النسائي ابن جريج قال إيه قال أخبرتني يبقى أنت يا أيمن أيمن انتفى ايه؟ مم. يبقى انتفى التدليس صح الكلام كده؟ يبقى انتفى ايه أي التدليس لما قال اخبرتني حكيمة خلاص يبقى انتفى هنا التدليس يبقى هذا يدلك على قاعدة اصوليه في اصول الحديث في غاية الأهمية. لا يستلزم من ضعف الاسناد ضعف المتن لان المتن قد يكون صحيحا من اسناد من اسناد اخر وهذا يسمى بالاعتبار أي تفتيش الأساني. طيب هنا قالت أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام قدح من عدان تحت سريره. كان للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض بيوت زوجاته سريرا وكان في بعض بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام انما هو لحاف ينام عليه النبي عليه الصلاه والسلام على الأرض إذن النبي عليه الصلاه والسلام قد ينام على السرير وقد ينام على على الأرض. كان يفرش النبي عليه الصلاه والسلام شيئا مثل اللحاف ويوضع في بعض زوجته عليه الصلاه والسلام في بيوتهن وفي بعض البيوت كان له كان له سرير والسرير هو ما كان ذو اعمده عارفين مفهوم الكلام بدليل انه كان يضعه تحت سريره فاذا قام عليه الصلاه والسلام القاه والله هذا, هذا يفيد اين يفيد ان المرء يجوز له الصلاه في في مكان وهذا المكان قد يكون فيه قد يكون فيه نجاسه لكن ما لم ترتبط النجاسه بالمكان الذي الذي يصلي فيه بالبقعه التي يصلي فيها ما دامت بعيده ما دامت بعيده عنه الوقاعد الانفصال احسنت مفهوم ما دامت بعيده لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يخلو أن يقوم من من من الليل صحيح كلام قال باب المواضع التي نهي عن البول فيها أي هناك مواضع ما يصح لأحد أن يتبول فيها لأن بها أذى قال عن أبي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنين يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس او أو في ظلهم وسيأتي روايه اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل يبقى احنا كده عندنا.. بنعي قال اتقوا الملاعن اتقوا يعني اجتنبوا اجتنبوا هذه الأماكن لا يقضي فيها أحد حاجته شو بقى هذه الأماكن وما يفعله الناس اليوم اول شيء قالت اول شيء قالت تقوا اللاعنين اتقوا يعني اجتنبوا ما معنى كلمه اللاعنين اللاعنين لانه اذا فعل هذا اذا بال او قضى حاجته في هذه الأماكن يكون سببا في ان الناس يلعنون صحيح الكلام واحد مثلا بيقضي حاجته عند بيت الرجل يخرج من البيت واضح يغوص في هذه النجاسات فيقول لعنه الله على من فعل هذا الله يلعن ويقولها بايه بحرقه صحيح الكلام لعل الله يستجيب له اذا كان رجلا صالحا مفهوم يبقى يعني بقى ايه مصيبتك يعني مصيبة لو كان رجل مثلا بيقيم الليل بقى ويصلي الفجر ولسه ايه للأذكار ويصلي الضحى ونازل وانت سهب له الهديه دي مفهوم فيقول لعنة الله على من فعل هذا الله يلعن من فعل هذا يبقى تسببت في ايه تسببت في يعني اذا قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا لعينين اطلق الشيء على ما يقولوا اليه سمى الشيء بما يقول بما يقولوا اليه فاتقوا اللعنين بمعنى أن هذه الأماكن اجتنبوها لأن هذه الأماكن تتسبب في أنهم يلعنون من فعل هذا قال الذي يتخلى في طريقي في طريق الناس يعني طريق عموم طريق شارع الناس يمشون فيه يمضون فيه ماضون فيه رجل مثلا يخرج مثلا من بلكونته مثلا أو من شباكه مثلا يريد أن يشم هواء نقيا يصعد إليه هواء نجسا مفهوم رجل يمشي في الطريق أطفال يلعبون مثلا فكل هؤلاء يحملون هذه هذه النجاسات فهذا حرام هذا لا يجوز لذلك انظر هنا إلى الحفاظ على البيئة حفاظ على البيئة صحيح ألا تدخل هذه الاحاديث في المحافظة على البيئة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبين تجنب هذه الأمور وهذه الأماكن لتجنب اذى الناس قال الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في ظلهم أي الأماكن التي يتظللون فيها يعني مثلا, مثلاً في محطة محطة اتوبيسات أعديل فيه مش ده مكان ظلهم يأتي إنسان ويقضي حاجته في هذا المكان هؤلاء القوم جالسون مستنين سيارة ولا مستنين أوتوبيسهم هو طالع عينه يعني قاعد خارج من البيت وقاعد مستني الاتوبيس مشكله ولسه مشكله تانية على المركب يركب الاتوبيس ومشكله وهو في الاتوبيس مفهوم الكلام وهو جالس يعني يستريح من هذه الشمس ولا من هذا الحر ويستظل ويجد ايه اما رجل يقضي حاجته او اما انها اصلا جاهزه ديليفري نسال الله السلامه والعافيه مفهوم فتسبب في انه ايه في أنه يلعنه قال وفي حديث معاذ قال تقو الملاعن الثلاث البراز في المواد وقارعه الطريق والظل الموارد أي المكان الذي يرد عليه الناس يرد عليه يرد عليه الناس كل مكان يرد عليه الناس ده مثلا فرن فرن عيش مثلا يرد عليه الناس لا يجوز لاحد ان يفعل مثلا ده مثلا محل يرد عليه الناس هذا بيت يرد عليه الناس كل هذه الامور خلاص <تصفيق> الاذان